اننا زينا أن السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إِلَى الملئ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب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 يكذبون احصر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون احصر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون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 مو طاغين فحفظ علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مسترقون ك نفعل به المجرمين إنهم كانوا إذا فيل لهم لَا إلَهَ إلَّا وَهُوَ يَسْتَكْبِرُونَ إنهم كانوا إذا قِلَلَ لَهُمْ لَا إلَهَ إلَّا وَهُوَ يَسْتَكْبِرُونَ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 إلا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزقهم معلوهم فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون في جنات نعيم عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ للشاربين لا فيها انها ينزفون وعين عندهم قصرات الطرفين كانهن بيض مكنوب فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 طلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردهين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين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 لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم إننا جعلناها فتنة للظالمين ذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة إن ها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلوها كأنه روس الشياطين فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمالعون منها البطور ثم, ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم, ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ثم, ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين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 فَأَقْبَلُونَ إلَيْهِ يَزِفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِطُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَنُوا لَهُ بُلْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغنام حليم فَلَمَّ بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَّ قَالَ يَا بني إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ أبت فعل ما تؤمر قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أين ندصدق ترؤيا ان كذلك لجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى Sakawa miu, dulri jatti himä muħsin, ua miu, dulri jatti himä muħsin, ua miu, ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن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 عجوزا في الغابرين ثم دم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم المصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يولس من المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحظين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا لا أنه كان من المسبحين. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم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 فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله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 عليه بفاتني إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصال لله نحن المسبحون وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكننا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون